لترغرو نشوي فنا جانا اي حمد الله عبد الفدا جانا انا اي حمد الله عبد الفدا جانا انا لترغرو نشوي اي حمد الله بود الفدا جنانا حمد الله بود الفدا جنانا اي ما حمد, حمد الله شهيدا ما حمد, حمد الله شهيدا سالي جدا جنانا اي حمد الله عبد الفدا جانا أي حمد لله دين في دانا جانا داستا طياد كت الفرياد كوما داستا طياد للدنيا جانا احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ او کارنی هر وقت دسنگرو کارنی او دا جوا جنا، حمد لله، بدين في دا جنا، حمد لله، بدين في دا جنا. دشهدت خبر ترا غيداست. الشاهد خبر شرىي دستا جولش وكان لكن غو الله فود الله لا ونمشي في جنانا أي حمد في دار جنانا أي حمد للهandin في دار جنانا أي حيد الله أقدِن في دار جنانا أي الله لترورون الحمد <سؤال> لله وذي الفدا جانانا الحمد لله